لما منقول ليلة العمر أول صورة بتنطبع بإذهاننا الفستان الأبيض وحفلة العرس هيدا بالنسبة للصبايا أما للشباب فأول صورة بتنطبع هي التحضيرات والتكاليف وما بين الصورة الأولى والتانية في كتير من التفاصيل اللي لازم نراعيها وقواعد لازم نتبعها خلونا نتعرف أكثر مستمعينا عن إتيكيت حفلات الزفاف مع الأخصائية الاجتماعية لأنسي رؤها ولا يسعد أوقاتك يسعد أوقاتك يا هلا بما أن الحلقة الماضية كانت حول إتيكيت التواصل الاجتماعي وطبعا فيه علاقة وخصوصا اليوم بين إتيكيت الزفاف والتواصل الاجتماعي فرح نبدأ بالحديث عن هالموضوع هلا رح اول شيء لما ببلش العروسة تحضر للعرس طبعا بيتبلش تطبع كروت الدعوة تبلش تدعو الرعيبين الاصدقاء المعارف هلا هون للأسف بزمننا هيدا هيدا الزمن صار بعض الاشخاص بيخطئوا خطأ بدون ما ينتبهوا عليه انه بيوجهوا الدعوات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يعني جهد خلينا نقول وهذا خطأ يعني هيدا الموضوع مرفوض المفروض اي حدا من الأصدقاء من المقربين من أي الأشخاص المحيطين في يوم نحابيني وجوهلهم دعوة لازم تكون هيد الدعوة من خلال اتصال أو زيارة أو كرت وليس عبر وسائل واسطة الاجتماعي الشخص إذا من دعا وجه لوجه يعني أنا إذا ما رحت ودقيت الباب وعزمت ال الآخرين ما بيجوا يعني حتى موضوع الاتصال الهاتفي الناس غير يعني خلينا نقول ربما اليوم بالمحافظات في صعوبة أحيانا بالوصول فبيضطر الواحد باتصال هاتفي صحيح يعني هلا ممكن بالظروف كثير صعبه انه يحل اتصال هاتفي عن توجيه دعوى شخصيه لكن أنه التواصل الاجتماعي عبر اللينات هو مرفوض تماماً بأي حال أو بأي تحت أي ظرف كان الشغلة الثانية ما بين التواصل الاجتماعي وما بين حفلات الزفاف إنه من المخجل أنه تتحول حفلات الزفاف اللي هي ليلة العمر اللي هي المفروض تحمل كل الفرح والسعادة بس لمجرد ما كان لتصور السيلفي وعرضه عبر <تصفيق> مواقع التواصل الاجتماعي مفروض. يبقى للحفل مكانه اي تماما هلا هي الشغله الثانيه انه يعني لما, لما بتصير هيك فيها تقليل من احترام العروسين او حتى الموجودين هلأ هاي شغلة شغلة كمان كتير مهمة انه لما تنتهي الحفلة وبدوني ينزلوا هايدي الصور او مقاطع الفيديو المفروض انه يتاخد اذن أو من كل الموجودين بالفيديو أو بال بالصور بعدين حتى تنشر لأنه في ناس ما يعني ما بتحب إنه تنشر صوره وخاصة محفلات الزفاف عبر هيك مواقع ونحن لازم نراعي آراء الناس ونحترم وجهة نظرهم لهيك طبعا. مفروض إنه ما نتصرف بناء على رغبتنا نحن. هذا شيء حلو ومهم فعلا بس اليوم ما بتشوفي يعني ذكرتي موضوع السيلفي السيلفي صار أمر واقع فرض نفسه بأي زمان ومكان، فكتير بيحبوا أحياناً يوسقو أيضاً الحدث إنه نحنا بهاي اللحظة عم نحضر عرس فلان مثلا من الناس وبسيلفي يعني حتى ورانا الناس ما من راعي إنه مين اللي قاعد ورانا يا ترى بيحب يطلع بصورة أو لا؟ خلينا نقول إنه في خطوات وتفاصيل بتبدأ من لحظة تحديد موعد الزفاف ل الحفل يعني من التحضيرات لكل التفاصيل كان شو حتخبرينا اليوم؟ حلا العروس مثل ما بنعرف هي لازم تكون ملكة الحفلة بلايلة زفافها تماماً لازم يكون الأنظار كلها عليها هيدا هيدا يعني إنه هي المفروض. تتحرك ببروتوكول بأتيكيت بسيقة تكون تعرف شو عم تتصرف واسقة انه حركاتك كلها صحيحة لهيك من هون ايجا الاتيكيت وتنظيم انه خطوات حفل الزفاف حتى انه هلأ كمان العروس كتير ممكن تكون متوترة بهيد اللحظة او بهيدا اليوم انه انا شو لازم اتصرف كيف لازم اتصرف ممكن تصرفت هيك خطأ صح بعد ما بتطلع هذول الخطوات هي راح تعامل يمكن بقى ريحي رح تعرف كيف انه يصد صرفت هيك هي من حالة انه ما عد في كتير خوف وتلبك من انظار الموجودين وهيدي الامور هي بتبدأ من ارتداء فستان وزينت عند الكوافير من مكير ومصفف شعر وغيره ولمساتهم عليه حتى تصير العروس فستان الابياض وتوصل على مكان حفل. حفلة. حفلة الزفاف والنهال نهاية الحفلة هلأ الخطوة الأولى هي ركوب السيارة هلأ هاي بيقولوا ليك ما بده كيميا يعني خلاص السيارة صفت بتطلع العروس بتروح على البيت بتتصور كم صورة مع الأهل مع الأصدقاء وبتروح على الحفلة هلأ صحيح بس لما يكون هي بتعرف شو عم تتصرف راح تكون هي أكيد في شيء في. أجمل ومريح فعلا تماما يعني هلأ بتكون في عنده ثقة بالنفس تماما وبتكون في أريحية اكتر وبتعرف كيف لازم تتصرف انه ما تتصرف هيك بس مجرد على العالم يعني اممكن تتصرف تتصرف ممكن ينزع على الفستان ممكن انه تصير اخطاء غير محصوب حسابها فهلا لما بتكون السيارة راح تتوجه من البيت لقاعة الافراح المفروض انه يكون في شخص يفتح باب السيارة للعروس حدا يساعدها انه ترفع كيف ترفع فستانها تقعد انه ببطء هلا هي المفروض انه تقرب العروس من السيارة زق باتجاه اللباب بعدين بتنزل شوي شوي بتدخل نوع رأسها من السيارة تقعد بعدين تفرض الفستان على جوانب السيارة. هون هي لازم تنتبه مو المفروض انه ترجع تغير قعده لتصير بمنتصف المقعد انه لا لما قعدت انه خلص بتضل هي ثابته لانه انه انه تقعد بمنتصف المقاعد هو مزعج للعروسه فهي سعبتي مثل ما وصلت على الشيء الثاني انه بوكيه ورد مفروض انه ما يضل بايده مفروض انه هي تحطه على البنك ما بفكر انا عم اسمعك بس ما ما عم شوف هدول الاصغر هلا <تصفيق> مفروض هي تحطه على المقعد الأمامي او بايد حدا او زومبا يعني حد منا او من العريس <تصفيق> <تصفيق> لا ممنوع هيك هلا ليش لانه كمان ممكن يكون عليه قصص ولميع وهيك ممكن ينزع على الفستان بدون هي ما تنتبه ممكن كمان ليش عم نركز على طريقه جلوس لانه ممكن يصير انه ينسن الفستان فبتصير انه غير مريحه للعروس او ممكن تسبب ازيه للفستان وتتلبك يعني بشكل كتير كبير مفروض انه من سائق السيارة ان يوقف السيارة مقابل باب الفندق تماما تنزل العروس تغرب من الباب المواجه ما انه تضطر تفطل حول السيارة في الصالة يعني هل بستفاف. هل الموضوع مطلوب ما بس من العروس يعني اللي عم تحكي المفروض كل اللي حواليها أول بهاي اللحظة لازم يكونوا موجودين يكونوا منتبهين لهي التفاصيل أكيد أكيد ونحنا طبعاً عم نحكي هذه الأمور لحتى نلف نظر عليها ويصير الموضوع أسهل وفيه ريحية للعروس وللنا موجودين انا معك مية حتى... بس ما بعرف إذا المستمعين بأيدوني الرأي أنه العروس صحي ضروري تتبع هي القواعد انما بهي اللحظة في لبكي فعلا حقيقيه يعني بيكون الموضوع خارج عن إرادة الشخص إنه ما بقى وعياني أصلاً لهاي التفاصيل لأنه قلبه بيكون عم يخفق بسرعة ألف بالساني يمكن. هلا أكيد أكيد يعني كمان هلا ما مطلوب منها نتة بكل شيء. ولكن قدر الإمكان. إيه شيء يعني أدمى فيها وبنفس الوقت عم نقول نحنا عم نحكي لنريحها مو لحتى نفرض عليها أمو أمور أمور تانية. هلا إيه شغلة شغلة تاني لما بتوصل العروس لل إلى الزفاف أو الفرح. لازم, لازم تنتبه على نقطة أنه كل الموجودين أو كل المتواجدين معه مفروض يفوتوا قبل منا على الحفلة او على الصالة حتى أم العروس اللي بيبقى معه أنه بس أبوه أبو العروس هو المفروض يبقى معه المفروض يكون واقف هي عن يساره هو على يمينه <تصفيق> يكون انه لحتى هو بده يوصلها لعناد العريس هلا العريس بتكون هو ناطره باخر السلم باخر الطريق باخر حسب شكل كمان هيدا الله يعينه العريس <تصفيق> يعني خلينا نقول قاعدين نقول العروس العروس <تصفيق> هلا حسب شكل المكان انه اذا كان دراج او اذا كان طريق فهو باخر الطريق او باخر الدرج بيكون بانتظاره بانتظاره انتظار سندريلا تماما انتظار <تصفيق> <دزار> ملكه الحفله <تصفيق> هلا بعدين بعد ما بتوصل, بتوصل طبعا العروس مع أبوه هو بيساعده بياخد إيده إنه ليساعده لي بوضع إنه زراعة بزراعه وبعدين بيوقف عيمينه كمان وهي بتكون عيساعده إذن الأب على اليمين حتى يوصل الأمان للعريس كمان العريس بيكون على يمين العروس تماما. هلأ لما بيفوتوا أكيد العروس والعريس ما معنوا مضطرين السلام يد بيد على أي حدا ما الموجودين. عم بعد أصلاً <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حتى ولو كان مهما كانت أهمية المدعوين أو الموجودين أو تعبير عن امتنان معين ممنوع سلام العروس والعريس طبعا مشان هن نكونوا كتير مرتاحين. هلا بعدين بعد ما بيفوتو بتكون بتكون الناس أو المدعوين وراهم ورا العروس والعريس. هلا في شغلة كمان كتير من سوف ولازم نركز عليها إنه العروس المفروض تكون موجودة مكان الحفل بالموعد المحدد لل. يزفي. كما هو موضح يعني بيكون كروت الدعوه والفتره المسموح التأخير فيها لا تتجاوز نصف ساعه او ثلاثين دقيقه مهما كانت الظروف لأنه المفروض نحن نعطي لكل موعد او لكل وقت مساحه خاصة فيه ولازم نحترم مواعيد الموجودين نحترم المدعوين كمان والتاخير بحجه الشعر المكياج او غيره هو مرفوض تماما هلأ هو مرفوض بس خلينا نقول من صعبة فعلا في تجاوزات بتكون خارج عن ارادتنا بتكون بعيده عن الخطه اللي نحن حاطينها وهذا بيجي امر طارئ هذول اكيد سماح فيهم ما هيك أكيد بس نحن عم نقول أذر الإمكان أنه نتقيد بهيدي الأمور وليست أنه هي فرض ولكن من باب العلم باب احترام الموجودية مو أكثر نحن ما عم نفرض أكيد شيء على المستمعين وإنما بس عم نوضح للتسكير حتى ونحن مثل ما قلنا المرة الماضية وكل مرة منقول أنه موضوع الاتيكيت موضوع ما نسطحي أبدا هو سلوك او حسن السلوك وصلت العروس على قاعة الاحتفال ولكن هالموضوع رح نأجله للحلقة القادمة السبت المقبل. بدي تشكرك بالختام الأخصائية الاجتماعية الآن رؤى هولا. شكرا لك يا عروسه عرسك وفرحه مستمعينا بالختام ما بقي إلا نودعكن ونشكركن على حسن المتابعة كنا معكن من طرطوس أنا رابعة يوسف وندى حرفوش وغرام يونس والشكر أيضا لفريق العمل اللي رفقنا لليوم على الصوت ميس سليمان رد هاتفي ميساء سلمان هندسي إذا عيّروا يوسف وبالإخراج سيبا سليمان صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللدئية إلى اللقاء